لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا أباهم أو أبناهم أو إخوانهم أو أشيارتهم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 ما غنّوا أن يخرجوا وغنّوا أنهم ما نعتهم حصلهم من الله فأتاه فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقد ففي قلوبهم الرض يخرّبون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين.